Allah, Allah, Allah, ya <try> Allah Allah Allah Ya وبدت لوائحه بهذا المشهد الله اكبر شاع نور محمد وبدت لوائحه بهذا المشهد واليمن خيم في جوانبه التي ابدا تغص بكل حبل مرشد واليمن خيم في جوانبه التي ابدا تغص بكل حبل مرشد المنازل والديار وأهلها وسلابهم عن والدين ومولدين ضحى بالغار في دوحة تشدو بها صرب البلاء خلخال كريم فاضل أفريل واحدها في ماضي أجرد طورا يعينه للبيان منارة يتلي نصيحته والليل يقطعه بكل تهجد ليغزو العوالم في مضية فكره لتكون ميدانا لجهد محمد Come on.